تعزيف تعزيف اسمع كفران تعزيف تعزيف نبغة الشرياء لا حيضرتها هنا لا حيضرتها هنا يتلى ليس مالشعبان اشراقت دمر عدنان يتلى ليس مالشعبان اشراقت دمر عدنان يا حي در تهانينا يا حي در تهانينا قد لعلي محلا يا نور التلالي يا نور التلالي <تصفيق> مو كوكب سماو هذا ضوه هادي مو خصالي هادي مخصالة ndol'at qomar haidari wallah wa tnayla tqomar alay wa tnayla tqomar alay minh ghorat qomar alayna dutnawar liyalinay dutnawar liyalinay ghorailon shama ilanur bafuha hainat ddur Ma'rifa haynadir tur, ya haydar من برج الوفا بدر الوفا حل ليله السعيده حل ليله السعيده مو طلعت بدر كان طلا مصباح يدوي لا تنده يا ضوي يا ضي نسمعكم قران مدنت يوم الوفا سالتنا في الايمان كمبر واحنا صلينا كمبر واحنا صلينا لما نتبع الخنا صحنا بمولد العباس لما نتبع الفنا صحنا بمولد يا حيدر النزف احلى التهاني ميلاد الشهامة لو حمش ذرا بجمل ما توأم القران ولسانا ومضامين ولسانا ومضامين هذه صورتك هاي هذا يمني تكراريه هذا صورتك هاي هذا, هذا يمني تكراريه يا حدا تهانينا يا حدا ثاني يا حدا like the my head يا حدا بدر اللي تلالي بدر اللي تلالي شد وصفة مهد لو الغار بينذلة رسالة بينذلة رسالة لو ع القمة وكر الأحرار بصقر البسالة بصقر البسالة يا حيدر جبيني بعض صكرا قبل جبيني صكرا قبل جبيني بشر بيع ضيد حسين دوم وقبل تشفين بشر بيع حسين دوم وقبل تشفين يا حيدر تهانيني يا حيدر تهانيني عدنا مثل النسيم الشاب لا احد لا كلمات الشاعر الحسيني قحطان الحسناوي أداء الرادود الحسيني كرار ابو غنيم